لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ رَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ رِيَاءً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن فتنة لو يصيبهم عذاب ألا إن لله ما في پاد فينبئهم بما عملوا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 وَقُل لَّكُم كُلُّ شَيْءٍ إِن تَقَدَّرُوهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وهم يخلقون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 تَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُنَا قَرُونٍ فَقَدْ جَاءُوا الْمُنْزُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ دَاوُودَ نَكْتَتَبُهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَنَزَّلَ مَنَ اللذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ وَفِيرًا الرَّحِيمَ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَاؤُنْ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا لَهُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُنَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَاكُنْ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُنًا مَسْحُورًا قُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ لَمْ فَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ تبارك الذي تجري من تحتها جیتیں او جانچ قصورا و آ جلس اچھا سن تو جبرا وزفيرا واذا إنها مكانا ضدقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا أول ذلك خير لم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزا نصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسقولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ان طُبِعَ عِبَادِها أُولَئِكَ يَمْضِلُ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ مَتَّعْتَهُم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نتوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كثيرا